وما ينطق عن الهواء هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوا ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا He was عَبْدِهِ مَا his مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى to his servant, what he وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الزَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْسَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ بِيزًا If it is only a cloud that you have called بها من سلطان، إن يتبعون إلا الله وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهداة، ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إِلَّا إِلَّا مَن بَعْدَ إِذْنِ اللَّهِ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى إِن وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْسَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إن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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى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 ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنتم في بطون امهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن استقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكداء عنده علم الغيب فهو يرى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ مَا يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ اضْحَكَ وَابْكَى وَأَنّهُ هُوَ امَاتَ وَاحْيَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمٌ نُوحٍ مِنْ قَبْلِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَضْلَمَ وَأَطْرَعَ تفكت أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر الأولى أذفة الآذفة عَزِيفَةِ الْعَزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَه أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا